علي يا حبيبي ما دمنا المولى دلال تجنن سراب هذه تجنن غذاب انت فنان تجنن دلال يا حبيبي ما دمنا المولى دلال تجنن سراب هذه تجنن غذاب انت فنان تجنن يحبك وموتانا بقربك احبك تيجمال بنفس ما يتافيك ابعدك ما تحمل تيجمال احبك ياسرانا احبك وموتانا بقربك احبك تيجمال بنفس ما يتافيك ابعدك ما تحمل dalla ayoun No t'es una raïona Càive t'es تدفن مات تدلال تدلال انت تامر علي من غيرك تدلال تدلال يا ياسر الى شفتك اهلي ابعدك ما تحمل يا انت تامر علي من غيرك تدلال تدلال ياسرال يلا شفتك يا هلي و ما اتحمل يا ضلي يا دلع يا حبيبي ما دام الهوى لا عيدل يا دلع يجنن عيونك انت بجنبي